الحمد لله رب العالمين والسلم والسلم والعالمين محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد فكنا قد شرعنا فيما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتصل برؤية المؤمنين الله عز وجل في قوله والرؤية حق لأهل الجنة تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية وأدلة ذلك في الكتاب والسنة وأيضا تكلمنا عن رؤية المؤمنين لله عز وجل في العرصات والفرق بينها وبين رؤية المؤمنين في الجنة وأن رؤية العرصات عرصات يوم القيامة للتعريف وأما رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة فهي رؤية تنعيم وذكرت ذلك ذلك من حديث صحيب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيقول الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطي شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم أسأل الله أن نكون منهم أيضا تكلمنا عن رؤية الكفار لله عز وجل في ما يتعلق بهذه المسألة من خلاف وذكرت أن الاتفاق منعقد على أن الكفار لا يرون الله تعالى رؤية تنعيم وإكرام وإنما اختلفوا في رؤية التعريف هل يرى الكفار الله عز وجل أو لا وشرت إلى أن المسألة فيها في الجملة قولان وبعضهم عدى فيها ثلاثة أقوال القول بأنهم يرونه ثم يحتجب عنهم والقول الثاني أنهم لا يرونه مطلقة والقول الثالث أنه يراه المنافقون من هذه الأمة دون الكفار فإن الكفار يصيرون إلى النار قبل أن يتجلى رب العالمين لأهل الموقف كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد وغيره وفي كل الأحوال لا ينبغي أن يطلق أن تضاف الرؤية للكفار مطلقا لأن ذلك يقتضي التكريم والإنعام فلهذا ينبغي أن يقيد بأنهم يرونه رؤية حسرة ورؤية عذاب وليست رؤية إنعام وإكرام ولذلك قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم وقفنا على مسألة رؤية المؤمنين الله عز وجل في الدنيا هل يرى أحد الله عز وجل في الدنيا وذكرت أن الاتفاق منعقد أنه لا يراه أحد بعينه في الدنيا فإن الله تعالى قد قال في محكم كتابه لموسى عليه السلام لما سأله أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل فنستقر مكانه فسوف تراني وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعلموا في رواية واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وهذا فيه نفي الرؤية لكل أحد واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت فلن يرى أحد الله تعالى بعينه يقظة في الدنيا هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وإنما وقع الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم هل أرى الله عز وجل لما أسري به أو لا وهذه اختلف فيها العلماء على قولين منهم من قال إن المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري به ولما عرج به إلى السماء واستدلوا لذلك بأدلة وأخذوا إطلاقات وردت عن بعض المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لكن ليس في ذلك شيء يصار إليه ليس في كل ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه التي في رأسه إنما الرؤية التي ثبتت له صلى الله عليه وسلم هي رؤية قلب وفؤاد فهذه حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وبها فسر أهل العلم قول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ليلة أسري به وقد جاء في بيان هذه الآية من قول ابن عباس رضي الله عنه قال رآه بفؤاده مرتين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بقلبه مرتين وجاء نفي رؤية العين في رواية عطاء عن ابن عباس أنه قال لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه إنما رأاه بقلبه وهذا في صحيح مسلم وهذا يثبت أن الرؤية التي في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من إطلاق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في الدنيا إنما هي رؤية قلب لا رؤية عين ولذلك قال الحافظ من حجر رحمه الله معلقا على الحديث المراد برؤيته الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه كان عالما بالله على الدوام فهي رؤية زائدة على مجرد العلم به وبصفاته وهذا أمر لا ندركه لأنه من من من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية قلب وليست رؤية عين وهذا يفسر ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من إطلاق الرؤية ويبين أن الرؤية التي ثبتت له صلى الله عليه وسلم رؤية فؤاد وقلب وليست رؤية عين هذا فيما يتعلق باليقظة أما فيما يتعلق بالمنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رأى الله تعالى في المنام جاء ذلك فيما رواه الترمذي وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة وجاء في حديث ابن عباس في رواية ابن عباس وإن كانت ضعيفة لكن يعظدها ما جاء عن معاذ أتاني ربي في أحسن صورة وفي في بعض روايات حديث ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المنام ثابتة وأما رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لله في المنام فقد حكى عياب رحمه الله أنه لم يختلف في جواز رؤية الله تعالى مناماً أي أن المؤمنين يرونه في المنام يرون الله تعالى في المنام حكى الاتفاق على هذا أو حكى عدم الاختلاف على هذا عياض رحمه الله في إكمال المعلم في شرح صحيح لمن مسلم فقال لم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام وبالنظر إلى ما جاء عن الأئمة رحمهم الله يظهر والله أعلم أن المسألة لا تخلو من خلاف وليس ليست محل اتفاق وإجمع كما ذكر عياض رحمه الله فإن المؤمن لا يجزم بأن ما راهه الله ولذلك لا يقال إنه رأى رأاه مناما أما النبي فحاله حاله مختلفة فهو أعلم الخلق بالله عز وجل ورؤياه رؤية حق بخلاف غيره فلا يقاس جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى في المنام لا يقاس عليها رؤية غيره لأنه من شرط صحة القياس استواء الأصل والفرع في العلة وهنا في هناك فروقات بين الفرع والأصل فالأصل محفوظ من أن يتطرق إلى رؤية شيطان، فما رأى رأه فما رأه حق رؤية ال ال الأنبياء يوحي، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وقد أخبر بأنه رآه في أحسن سورة، أما غيره فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة. من أهل القرون المفضلة أنه رأى الله تعالى أو جواز رؤية الله تعالى في المنام وقد ذهب إلى جواز الرؤية الشيخ رسام بن تيمي رحمه الله لكنه فصل فقال يرى المؤمن ربه في المنام في صورة في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإن كان إيمانه صحيحا يعني سليما لم يره إلا في صورة حسنة وإن كان إيمانه ناقصا رأى ما يشبه إيمانه إذن ليس هو الله ليس هذا الذي يراه هو الله جل وعلا إذا كان يراه ناقصاً عما بناء على قوط ما في قلبه من إيمان وهذا قد يكون يعني أنه لا يتضح له ما يراه كما أن المؤمنين تفاوتون في رؤية الله تعالى في الآخرة فكذلك يتفاوتون في رؤيته في الملام على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله والأقرب أن أنه لا دليل على إمكانية رؤية المؤمنين لله عز وجل في المنام ليس هناك دليل وكل من قال إني رأيت الله لا يمكن أن يثبت أنه الله لأن الله ليس كبث له شيء ولا يجزم بأنه الله سبحانه وبحمده فهذا وهذا يترتب عليه أيضا مفسدا من حيث فتح باب الضلالة والانحراف وكل يأتي ويقول رأيت الله وقد يضيف إليه جل وعلا من القول أو من الفعل ما لم يثبت ولا دليل عليه فالمهم أنه ليس هناك دليل على صحة رؤية المؤمنين لله وعموم قوله واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت يشمل اليقظة والمنام فلا فإذا استثنى أحدا المنام فلا بد من أن يقيم دليلا ولو قال قو أن قوله حتى يموت يعني يشمل على الموت الصغرى وهي النوم والموت الكبرى وهي مفارقة الروح للبدن قيل له هذا خلف الظاهر فإن إطلاق الموت في غالب موارده يطلق على مفارقة الروح للبدن وليس النوم والموت المؤقت وهو النوم خلاصة الكلام أن رؤية المؤمنين لله عز وجل في المنام فيها خلاف وليست اتفاقية كما حكى عيام فمنهم من يقول يراه ومنهم من يقول لا يراه ومنهم من يقول كما قال الشيخ السلام يراه حسب إيمانه فإن كان إيمانه صحيحا رآه على صورة حسنة وإن كان إيمانه ناقصا رآه على ما يشبه إيمانه هذا ما يتعلق ب هذه المسائل المتصلة بقوله رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بقي علينا فيها مسألة واحدة وهي من المخالفون في إثبات الرؤية أنكر الرؤية طوائف من أهل العلم وأول من أحدث إنكار الرؤية الجهمية حيث أنكروا أن يرى الله تعالى فقالوا لا يرى وتبعوا على ذلك المعتزلة فالمعتزلة يقولون إن الله تعالى لا يرى ووفقهم على هذا الحراف الخوارج وكذلك متأخروا الرافضة أما متقدموهم متقدموا الرافضة فإنهم يثبتون الرؤية أما الأشاعر والكلابية والماتوردية من مثبتة الصفات فإنهم أثبتوا الرؤية لكن خالفوا في صفة الإثبات فقالوا إنه يرى أي أن الله تعالى يرى من غير معاينة ولا في جهة من غير معاينة ولا في جهة ولهذا ينص أهل السنة في عقائدهم على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا أي بأعينهم خلافا لما تقوله الأشاعر من أنه من, من أنهم يرونه من غير معاينة ولا جهة وهذا القول قول الأشاعر غفر الله لهم في غاية البعد عن الصواب لأنه لا يمكن أن يرى شيء إلا في جهة ولا يمكن أن يرى شيء من غير معاينة ولهذا قيل إن هذا القول من الأقوال التي لا حقيقة لها لأنه لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يوجد فهو قول حاولوا فيه الجمع بين طرائق المنحرفين من الجهمية والمعتزلة وما دلت عليه النصوص وسار عليه سلف الأمة، لكنهم أتوا بقول نشاز، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء انضموا.